يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا طوائف الشيطان، ومن يتبع طوائف الشيطان فإن له يوماً من فحشاء والموت، وَلَا تَرْضَى عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ مَا سَكَنَ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَكِينٌ يَشَاءُ وَاللَّهُ وليعفو وليسمحوا. ألا تحبون أن ينفر الله لكم الله غفور ورحيم. إما الذي لا يكون المحسنة الغرب لهم منه وعينه الظنيا والآخر ولهم أعداد مرضي. يوم تشهدوا عليهم أبس لهم وعينيهم وأرجلهم بما يوم ارقام من الخبيثين والخبيثون للخبيثات ومن ما من الطيب الى الطيبون للطيبات لا يقرب اقرب مما يقولون لهم المغفرة خالص وهم يا يا اولئك اما لا تقروا دون غيركم حتى تساءسوا وتسلموا على أهلها ذلك فمن دعى الله يذكروه فلانشوه يا وَأَصَالُهُمْ يُكَرِّهُهُ جَنَّاتُ الله كَثِيرٌ مِّمَّنْ يَسْتَغْفِرُونَ وَكُلُّ مَن لَّمْ يَقُمْ بِالْأَقْصَارِ فَلَن يُكَرِّهُهُ لَهُمْ وَالَّذِينَ يَنَزِلُونَ تَضَرُّعًا و اقموا جميع جميعا ای المؤمنون اشهد في ولا زي عَبْدِهِ أَحْسَابُ الرُّزَّامَةِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ألم ترى أن الله يسهل صحابهم ثم يؤلف ثم يؤلف ألم ترى أن الله يسهل صحابهم ثم يؤلف بينهم ثم يجعب مردانا فدر الوجب يطلب من الله ويمزل من السماء من جبالهم من, من يشاء وأشفه من يشاء لكاد سلاف الله النار لقد أنزلنا آيات من أهلاك والله يحدي من يشاعه إلى صلاة وَيَقُولُ ويقول لآمنا بالله والرسول والطالة ما يتعلن فريقون منهم من بعد ذلك وما يقول لها هذا بالمؤمنين وإذا تعوي الله وعسوله ليحكم و وإذا فريق منهم أخذوا بهم معهم من تارونا ونفرحون أن يحفظ الله عليهم ورسوله بل لا يهم فالنون إنما كان قولا المؤمنين إذا دعونا الله ورسوله ليحكم بينهم وَلَا يقولون سمعنا وقعنا وابداعكم المفلحون ومن يهم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي <تصفيق> الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ نظيمه الذي ارتبانهم ويبدلنه من بعد خوفه من بعد خوفه أنك يعبدون أنه لا يشكون كل شيء ومن وصلاه المغرب وحين ترون خياره من الظهر ومن بعد صلاه عشاء فسبحوا لله ما نسبوا لكم من ظهركم ومن بعد صلاه العشاء فسبحوا لله من ظهركم ومن بعد صلاه العشاء فسبحوا لله لكم من من ظهركم من ظهركم ومن بعد صلاه من أو أشتاء فإذا نظر... الذين يتسللون من وراء فليحذر الذين يخالفون عن امر الله ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب مهين Oh, no. ربنا تدرب الساعه تسعه بما تقولون فما تستطيعون وَمَا تَطُونُونَ وَمَا تَسْتَطِيعُونَ وَمَا نَصْرٌ وَلَا مَصْرٌ وَلَيْسَ يَوْمُ عَلَى النَّاسِ غُضْبًا شَدِيدًا وَقَدْ أَسْلَمَ كَمَن تَمَنَّى سَلَامًا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا إِنَّهُمْ